نَمُ مَن تَوَلَّى فَإِنَّهُ يَضِلُّ فَإِنَّهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة مخلقة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هأمدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتنا الأنهار إن الله يفعل ما يجعل الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين امنوا والذين نادوا والصابئين وانصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 إن الله يفعل ما يشاننا هذان خصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يَسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غم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 وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي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 وَالضُّعَفَاءَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا نَافِعَ عَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُطْعِمُونَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يُقْضُونَ تَفَثَهُمْ وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِنُذُرِهِمْ وَالَّذِينَ يطَّوَّعُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فهو خير أو خَضُ الله عياند رّ وَوحك لكم الأ آمُ إلا ما يوت لا عكم فجدنب الرجس منِ الأوثان وَتتنبوقَ وَزور أو نَف الله غَيضَ مشرركينَ ب وَما يشكم الله فَك أنما خَ السماء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 ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَمَنْ أَسْلَمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اذْكُرُوا الله وَاجْتَنِبُوا مَا يُنَزَّهُ قُلُوبُكُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا, فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن الله لحومها ولا دماؤها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 مَنْ هُوَ لَيْمو أُبِنَنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ الله ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ وَاِلاَّ حَقَّ اِلاَّ اَن يَقُولُوا رَبَّنَا الله وَلَوَّلَا دَفَعَ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَت صَوَامِعُ لَهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كَثِيرًا وَلَيَأْسَرَنَّ اللهُ مَنْ صرا ان الله غل عزيز الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وان توسكوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر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 فَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بِهَا او اذنه يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالما ثم أخذتها ثم أخذتها وإليه المصير قل يا أيها الناس إنك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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لَفِي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به, فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَدِيثِ الْخِزْنِ حَتَّىٰ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 ذانك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير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 وَإذا تُتْنعَ آياتنا بَّنات تعرف في يجوه الذيذينَ كَفرَوا تعرف في ووجوه الذيينَ كَفرَ المكرر يكادون يَصْطونَ في الذيذينَ يتلون عليهه آياتن ق الأفَعونَِّأكم بشَّم مذَكمأَارعددََ الله الذيينَ كَفروا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 لا يخلق ذبابة ولو اجتمعت ولا وان يسلبهم الرباب شيئا لا يستانق بهم ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله هو القوي العزيز الله يصطفى من الملائكه رسله ومن الناس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 وَفِي ذٰلِكَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ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 والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفراجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملؤمين فمن ابتغى وراء وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ, سلالة من طين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 ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يؤمن القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَا ذَلِكَ بِعِبَادٍ لَّقَادِرُونَ فَإِذَا شَاءْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ فَأَجَسْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فيها فواكه لَكُمْ فِيهَا ثَمَرَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبُوتُ بِالدُّهْنِ تَبُوتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 داشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ونوشى الله لا انزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين انه الا رجل بجنه فتربصوا به حتى حين قال ربي اصبرني بما كذبون فأوحىنا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور فاسلك فينا منها كل زوجين اثنين فاسلك فينا يا كل زوجين اثنين وألك إلا ما سبق عليه القول إِلَّا مَن صَبَت عَلَيْهِمْ قَوْلٌ مِّنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَتَاكُمْ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَاطْلُبِ الْحَمْدَ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 ان اعبود الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقائ الاخر وقال الملأ من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 وَلا وكنتم ترابا وكنتم ترابا إن أطعتُم بشرَِّث لك إنكم إذخاسِرون هي عِيدكمْ أنكم إامم وَكنتُم تراابَ وَكنتُم ترااب وَعضابًا أنك مُخْرج هيهَا ت هيهة لِم تُعَ إن إِلا حياَ التُنْي نَموت وَونحي وَما نَحْنُ بِمَبعثين ان وما الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عم قرين اللي يصبحون نادمين فاخذت ومصيحك فاخذت ومصيحتك بالحظ فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم آشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسول ما كذبوه فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدَ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين لاَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئُهُ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُنَا لَنَعَابِدُونَ فَكَذَّبُوا وَمَا فَكَانُوا مِنَ فَكَذَّبُوهُ فكانوا كَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عَلَّمُوهُ أَنْ يَهْتَدُوا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَضِيْعًا وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ طَيِّبَةٌ وَعَمَنُ صَانِحَة إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ غَاوِيَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات, نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَنَّىٰ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أَنَّىٰ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غبرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب حتى إذا, متر فيهم حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاؤُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَإِنِ اجْتَمَعَ الْحَقُّ أَهْوَاؤُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِكُمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خير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 لَنَجُوهُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ فَمَا استكانوا لربهم وما حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَ عَذَابٌ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَمْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون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 وَهُوَ يجير وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ أَيْذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَنَّا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْآنَ الرَّحْمَٰنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حتى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ وَأَمِنْ وَرَائِهِمْ بَذَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ في الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يَقُولُتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ كَرَمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هَالِكُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هَالِكُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأولئك فأولئك خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوبهم النار تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا, يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن فَيَا الرَّحِيم فَتَّخَذْتُمُ سُخْرِيًا حَتَّى آسَوْكُمْ بِذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُ غُمَّ الْيَوْمِ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سدين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوميا فاسألوا عن الدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا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 فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وقل رب غفر ورحم, رب غفر ورحم وأنت خير